بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب انزلناه اليك ليخرج الناس من الظلمات الى النور لا تعبدوا الا الله انني لكم من هنا نذير وبشير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 ألا إنهم يكنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وَعلمَّمُ مستتَقََّهَا وَمسْتَوذَها كلُّهم في كِتابابِ مُبين وَهُو الذي خَلَقَ السَّنواتِ والْأَوْقَ في سَِّةِ أيانهُ وَوكَانَ عرشهُ على الم إِ يَبلُِ وََك لبلِ وَكم فَإِنَّكُمْ مَدْعُوسُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إلا سح مبين وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَتَىٰ يَأْتِ بِهِ ۖ قَالُوا حِسَابُ اللَّهِ أَجَلُّ مِنَ الْحِسَابِ ۚ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَلَئِنْ أَلْقِنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَلْقِنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ الشَّيْءُ عَنِّي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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَاوَعِدُهُ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا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 هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يطاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الله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 ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كثروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرا لكم علينا من فضلهم بل نظن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 وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَسْلَمْنَا بِمَا تَحْكُمُ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنِّي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 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطرني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإما نسخر منكم كما تسخرون فشَوفَة عَلَون ن يأْتي عَابُ يُخْص وَيعحللّ عَلَْهِ عَابُم مُقم حتى إ جاءأَمرون وَقَ النُ قُ نحم فيهَا قُل نَحمِ فيهانٍ كلُّ زو يَن سنيينِ وَأَهْلَكَ إلا منَن سَبقَ عَلَهِ القول إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله نجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري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 وَحَانَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرِقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي غِيظًا نَّاءُ وَقَضَى الْأَمْرُ وَقَضَى الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا للقوم الظالمين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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أطم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام لنا وبركات, وبركات عليك وعلى أمم من من معك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 فَإِنْ تُبْتُمْ تُوَلُّوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ قُوَّةً وَيَزِيدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِدَيْنٍ وَمَا نَحْنُ بِذَارِكِ آلِهَتِنَا عَا هُ قَوْلُكَ وَمَا نحن لك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 فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلتمه إليكم ويستخلق ربي قوما غيركم ولا تضررونه شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمرنا نجي تِلْكَ آدَمُ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَدْبَرُوا فِي هذه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 مَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ أعْطَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَ لِي غَيْرَ تَخْصِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا ولا تمسسوها بسوء ان يأخذكم عذاب من قريب فعقروها فقالت تمسكوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء لَيَنصُرَنَّ اللهُ صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ, برحمة مِّنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ وأخذ الذين ملموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تنود كفروا ربهم ألا بعدا لتنود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام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 أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الرضع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم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 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن نريدكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّمَا أُعِدُّهُمْ لِلصُّبْحِ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا وانطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدينا أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وَلَا تَبْغُوا ثَنَاةَ النَّاسِ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَحَسَّوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ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 يقدم قَوْمَهُ يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الولد المورود وأتبروا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا لَن نَّجًّا ءامَرَ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَضْبِيرٍ وَكَذَلِكَ أَخَّرَ رَبُّكَ إِلَىٰ أَقْضَى الْقُرَىٰ وَهِيَ ظالمة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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لنال يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطور إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الليل ولموا فتمسكم النار فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفين نهار وجلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّنَّا أَجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ وَلَّوْا مُنًا أُطْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ فِي مَا آتَاهُمْ ۚ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ وتمت كلمة ربك لأملأن مِنَ من الجنة والناس أجمعين وقل لن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَأَنْتُمْ إِنْ تَظَاهَرُوا إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ يَتَوَلَّوْا